واحذر نقض الميثاق مع الله سبحانه وتعالى فإنه أخطر شيء واعلم أن ما يقع فيه الإنسان من الأذى فهو بسبب الذنوب ولا نجاة من ذلك إلا باللجأ إلى الله والاعتصام بالله تعالى وعدم الوقوع بالخطايا ولما ذكر الله أهل الكتاب وما أخذ عليهم من العهود ونقضهم لها أمرهم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 قل لهم ايها الرسول من يقدر ان يمنع ان يمنع الله من اهلاك المسيح عيسى ابن مريم ما يهلك امه ويهلك من في الارض كلهم اذا اراد اهلاكهم واذا لم يقدر احد ان يمنعه من ذلك دل ذلك على انه لا اله الا هو وان الجميع عيسى ابن مريم وامه وسائر الخلق هم خلق الله ولله ملك السماوات والارض وملك ما بينهما يخلق ما يشاء وممن شاء خلقه عيسى فهو عبده ورسوله والله على كل شيء قدير من فوائد الآيات ترك العمل بمواثيق الله وعهوده قد يوجب وقوع العداوه وإشاعة البغضاء والتنافر والتقاتل بين المخالفين لفين لامر الله تعالى لماذا؟ لأنهم قد وقعوا في شيء واحد وهو مخالفة أمر الله تعالى الرد على النصار القائلين بأن الله تعالى تجسد في المسيح وبيان كفرهم وظلال قولهم من أدلة بطلان إلوهية المسيح أن الله تعالى إذا أراد أن يهلك في المسيح وأمه وجميع أهل الأرض فلا يستطيع أحد رده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 ويخلق من رجل بلا أنثى كحواء من آدم فربنا جل جلاله هو الواحد الأحد الله خالق كل شيء وهو الواحد القهر اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا وارحم أمة الإسلام أجمعين اللهم ارحم المسلمين في كل زمان ومكان يا أرحم الراحمين